الحمد لله وكفى وسلام على الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبة والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد اخوة الكرام وصلنا الى ان المصنف يكشف لنا الشرك في الأمم السابقة لماذا لخطر الشرك كما بينا قبل ذلك وقال صدرنا الباب في الإخوة تسمع الأشريطة في هذا الباب لكن نعيد نؤسس للمبتدي ونذكر للمنتهي بأن الشرك هو أظلم الظلم الشرك أظلم الظلم وأعظم الذنب وأقبحه وافحشه لما لأن الله جل وله هو الذي خلق هو الذي رزق هو الذي أعطى هو الذي منع هو الذي منح هو الذي احيا وامات كيف تصرف العبادة لغيره كما قلنا في بعض الإسرائيليات أخلق إني والجن والإن في نبع عظيم أخلقوا ويعبد غيري أخلقوا يبقى لابد أنا الذي أعبد لأن قلنا بأن استلزام الربوبية للإلهية أصل أصيل عند أرسلنا والجماعه علاقة الربوبيه بالتوحيد للإلهية علاقة تضمن واستلزام الألوهية تتضمن الربوبية إن سجدت لمن يرزقك واعتقدت انه يفيب او يعاقب تضمن الربوبيه والربوبيه تستلزم الالهيه يا ايها الناس اعبدوا ربكم لما لما الذي خلقكم ولذا قال قل من رب السماوات السبع ورب العشر عظيم سيقولون الله قل تتقون التقوى من العباد يبقى اذا الربوبيه والاقرار بها يستلزم ايه يستلزم العبادة لله جل وعلا والالهيه تصرفوا العباد الغير لذة في علاه مع الاقرار. بربوبيه الله ظلم بين إني والجن إني والانسه والجن في نبا عظيم اخلق ويعبد غيري ارزق ويشكر سواي قيري إلى العباد نازل وشرهم الي صاعد وقال وأنا اكلاهم على فروشيه قال فانت تابوا فانا حبيبهم وان عصوني فانا طبيبهم الغرض المقصود هناك حديث أيضا فيه ضعف ورد ان نمسلم في حديث عمران ابن حصين لكن نستانسه به في الباب لما جاء عمران بأبيهم وجاء نمسلم فقال له انس ما تعبد يا حصين. طيب قال اعبد سبعة او قال ستة ستة اله فقال له من تجعل لحاجاتك وفاقاتك قال الذي في السماء هو قال سبعة وقال ستة ستة في الارض وواحد في السماء قال من الذي تجعل لفاقاتك لحاجاتك من الذي تدعوه ترجوه عند الضوائق عند الشدائد قال الذي في السماء هنا يعلم ان المتحكم في الكون بأسره هو الله فاستلزم الاعتقاد جر ذلك إلى العباد فقال له أسلم خير لك يا حصي انت علمت أن الذي يعطيك ويمنعك هو الله فريمة تش... تشرك له في العبادة فلذلك نقول الالهيه او الربوبيه تستلزم هي، فمن اظلم الظلم صرف العبادة لغير الله جل فعلاء وهو الذي خلقك، وهذا يغنينا عنه الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال ان السلام الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا ما اكبر الكبائر يا رسول الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ان تجعل لله ندا وهو خلقك وهذه فيها دلالة واضحة جدا تفهم من كلام النبي ما هو الذي يفهم من كلام النبي ان تجعل الله ندا وهو خلقك قالوا أن تزاني بحلية جارك لكن أنا في الجزئية هذه ان تجعل الله ندا وهو خلقك إيش اللي تلمح؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك الخطاب بين من ومن بين النبي وبين ابن مسعود فنسلم يخاطبه على أنه يعلم ولا لا يعلم هذه فيها دلالتان الدلالة الأولى مركوز في الفطر ربوبية الله لله في علام مركوز في الفطر لأنه يقول أنت جعل الله ندّا والعجب كل عجب أنك تقر بأنه خلق مركوز في الفطر الربوبية مركوزة في الفطر وإذا ربك من بني آدم من من ذرياتهم ومشاتهم من أنفسهم ألست بربكم ما قال بإلهكم ألست بربكم قالوا بلى مركوس في البطر ما الله على ظهر آدم داخش كل نسمة وأشهد مع أنفسهم كما قال ابن عباس أو عمر من الخطاب فشاهدوا أن ربنا فمركوس في الفطر ربوبية وهذا اللي تمسك متكبين معتزلة وبعض أهل الحجاز على أن مساق مساق الذر حجة مساق مساق الذر حجة يعني لا يحاسب الشراء لكن لا يحاسب على لو أشرك قبل أن تأتي رسالة يعني قالوا يحكم له بالشرك ممكن يكون من أهل النيلان لذلك الاقوال في الفتره في النار ما دام قد اشركوا الربوبيه فهم في النار مركوز في الفتره الربوبيه اذا جنسنا يخاطبه ويخاطب الجميع مركوز في الفطر الربوبيه وانتم اقررتم بالربوبيه اذا لابد من الا تجعل الله اندادا لذلك الله رعقل قل, قل رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون او ابتداءا سيقولون ايش مركز في الفطر الايه بعدها قل من بيده ملكوته كل شيء وهو يجير ولا يجر سيقولون لله مركوز فيطر غير ما مركوز مركوز فولكننا الحمد لله من اهل السنه الجماعة ندين الله بان المساق الذي هو حجه على الناس ميثاق الرسل يأتي يذكر بميثاق الفتح الغرض المقصود قال عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك لذلك قال الله على على لسان عيسى كما ترمين الشرك في قوم عيسى على لسان عيسى عليه السلام قال يا بني إسرائي عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تحريما أبديا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار إذن لابد أن نعلم خطر الشرك ولابد أن ننقى بأنفسنا عن الشرك لأن الله على قد حذر أعظم الخلق قدرا وأخطر الناس مكانة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال قال ولو أشركوا جميعا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال لإن ولقد وحي عليك إلى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إذن الشرك من أعظم الظلم ومن أقبح الزم قال علماؤنا الشرك في قوم إبراهيم أما الشرك في قوم ابراهيم تراه في الحجة التي قد اعطاها ومنحاها الله لإبراهيم حين نظر نظرة في النجوم فقال اني ثقيف وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماد عرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي فعباده النجوم هم يعني يعتقدون في النجوم فهذا الشرك في قوم ابراهيم فيه شرك الهيه لصرف العبادة للنجوم وللكواكب وايضا للاصنام لكن الاصل فيهم كان الاعتقاد في النجوم والكواكب أن لها تاثير أن لها تاثيرا فكان شركا في الربوبيه وشركا في الالهيه كان شركا في الربوبية وشركا في الالهية فالإقرار بالربوبية لكن يشوبه الشرك فهم يعتقدون بتأثير النجوم الكواكد على الكون وهذا نوع شرك لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله المتحكم في الكون هو الله ليس أحد مع الله في لفعلات ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله إذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فلا شريك لله ولا ند ولا معين ولا ظهير حتى أنه سورة غافر قد ختم الأمر بإيش ولا يملك أحد منهم الشفاعة يعني ما بقي إلا الشفاعة لا ولد ولا معين ولا ظهير ولا شريك تبقى الشفاعه لا شفاعه الا لمن اذن له الرحمن ورضي له قولا فالغرض المقصود انهم اعتقدوا في غير الله ما اعتقد في الله فهذا من شرك قوم ابراهيم لذلك دعاهم ابراهيم الى التوحيد وتنزل مع الخاص حين قال لو ادعيتم بانهم الهه بانهم من الارباب او من الربوبيه بمكان فلننظر صفات الكمال لهم هم صفات النقص فكانت صفات النقص هي المشتهرة لأفول النجم وأفول الكوكب وأفول أيضا الشمس لذلك تبرأ من الهه لا تتكامل والكمال المطلق لرب واحد سبحانه وجل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها الشرك أيضا في قوم لوط أما قوم لوط فقد اختلف العلماء هل كان فيهم من الشرك أم لا هم كانوا من التوحيد بمكان ولم يكونوا مشركين لكن أعظم ما وقع فيه قوم لوط هي الفاحشة التي ابتدعوها بأنهم تركوا ما خلق ما خلق الله لهم من ازواجهم وذهبوا واتوا الذكران من العالمين كما قال كما, كما قال لوط لقومي اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم انكم قوم عادون او كما قال وتذرون ما خلق الله لكم من ازواجكم فقوم لوط انتشر فيهم هذا الفعل فعل الفاحشه حتى انه قال ان هؤلاء بناتي هن اطهر لكم ولم يستمعوا له فقالوا كان العقاب الاليم من اجل هذه الفاحشه ولم يقعوا في الشرك والصحيح الرائح انهم وقعوا في الشرك لان لوط عليه السلام كان يقول تأتون في ناديكم المنكر ومن المنكر الشرك والوقوع في الشرك فهم كانوا يعبدون أيضا الأصنام وكانوا يكذبون بالرسل كما قال الله جل وعلا كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين والتكذيب فيه نوع شرك وين شرك؟ جعله سؤالا نشوف آخر الجلسة الإخوة يعني كذبت قوم لوط المرسلين وأيضا قوم لوط كانوا كانوا من الشرك بمكان كما كان قوم إبراهيم يشركون بالله جل في علاء ايضا قوم شعيب قد بينا الكلام عليهم وقوم يونس ايضا كانوا يعبدون الاصنان دون الله جل في علاء واصحاب الرس وثمود كانوا يعبدون الاصنان ويعبدون الشجرة والحجر يشركون بالله جل في علاء والعجب كل العجب هم يعتقدون اعتقادا جازما بان الصنم او الحجر او الشجر لا ينفع ولا يضر لكن المغزى من ذلك كيف يعبدون هم على جنون هم على غباء مستحكم لا هم ما يعبدون الصنم على انه صنم يعبدون الصنم ويعتقدون بروح موجودة فيش في الصنم هم يعتقدون بروح موجودة في الصنم ولهم باب اعتقادات اخرى كتخريف الفراعنة التخريف العظيم الموجود في المصريين في هذا الباب فيعبدونهم في ايضا وصائد بينهم يدعونهم وصائد بينهم وبين الله دلا في علاب وأما بالنسبة لقوم يونس كما قلنا عبد الأصنام والله جل وعلا بعد ذلك لما ذهب يونس مغضبا ثم رده الله إليهم آمنوا جميعا عن بكرة أبيهم رحمة من الله لهم نقف وقفه مع قوم موسى ومع قوم عيسى لأننا لم نجد القرآن قد أوسع المقالة في أحد إلا مثل موسى عليه السلام ومثل قوم موسى لذلك الحق ايضا نقف هنا طوينا لما لان الشرك كان في الذين قد بعث عليهم موسى ليدعوهم الى الله رلالة وكان في قوم موسى نفس... آه... أنفسهم. في قوم موسى انفسهم كان فيهم الشرك وفيهم أنواع الشرك الثلاث شرك في الإلهية شرك في الربوبيه شرك في الأسماء والصفات هؤلاء قوم بهت جحدوا ربهم وعصوا رسله وقابلوا النعمة بالكفران والعصيان واستخدموها فيما يغضب الرحمن سبحانه جل في علاج قوم موسى, موسى عليه السلام بعثه الله جل في علاج إلى فرعون وفرعون الذي الل كان في مصر طبعا هذه لقب النجاشي للحبشة ك. ال اا لا, لا أتكلم على اليمن كان ها لا كسره وخيثر واليمن كان ايش تبع صحيح فايه هو لقب لكل من حكم الناس اما الفراعنه فهم كانوا ينسبون الالهيه لهم والربوبيه كما سنبين في فرعون واما قوم مصر او قوم فرعون الذين كانوا من من من بني جلدته كانوا يعبدون ايش الفراعنة ويعبدون النجوم والشمس والقمر راع وامون واحد الخفرين يعني المهم انهم كانوا يعبدون الكواكب التي خلقها الله جل في علاه ودا أموسى عليه السلام ليخرجوا من الظلمات الى النور وكما كان قبله يوسف عليه السلام ليخرجوا من الظلمات إلى النور اما فرعون فحكايته حكاية لأننا نقول ما من أحد خلقه الله جل في علاه قد جحد بالربوبية بحمل الأحوال الجميع اقره حتى مشرك العرب اقروا بربوبيه الله جل في علاه ما نزعوا الا في الالهيه جعل الالهه الهه واحده ان هذا لا شيء عجاب ولئن سالتم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ولئن سالتم من خلقهم لا يقولون الله ولئن سالتم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقنا العزيز العليم فهم يقرون بالربوبيه وان اشركوا فيها لكنهم يقرون وما جحد بربوبيه الله جل في علاه الا النمرود والا فرعون وايضا المنويه المنويه لكنهم ايضا لما جحدوا ما جحدوا بها كليه هم شركوا في الربوبيه قالوا للكون خالقان خالق للظلمه وخالق للنور ما الفرق بين قول المنويه وقول مشرك العرب او المشركين قبل المنوي قالوا للكون خالقان خالق للظلمه وخالق للنور وخالق النور افضل من خالق الظلم الافضليه تعطي الربوبيه الأفضلية تعطي الربوبية. لان القاعدة العقلية التي تكلم بها الله في القرآن تثبت ذلك. ان الأفضلية تعطي الربوبية. فاهمين? كيف? وين القاعدة العقلية اللي في القرآن? لو كان في ايما آلئة الا الله لفسدت كيف? في مقدمات عقلية. نقول ان هناك غالب ومغلوب. او لا غالب ولا مغلوب. يعني نقول اله الشمس ياخذ الشمس. اله القمر ياخذ القمر. لأن الله جعله بيّن أنها لو كان فيها أكثر من إله لابد من المنازعة أنت أنت نفسك وأن تتصب العلم تريد أن تكون أنت الوحيد المتقدم على طلبة العلم كل واحد شين هذا لا يبرر أحد نفسه من ذلك أبد تريد أن تكون أنت المتصدر أو أنت الوحيد المتقن في هذا الباب مركوز فيه من باب أولى تقول أن لو كان فيها عليها لابد من المنازعة لأن الله جعله قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيل صحيح ولا ولذلك قال ما اتخذ الله مورد وما كان معهم إله إذاً كل... عند عدم المغالبة لذهب كل أله بما خلق المغالبة يبقى يأخذ الجميع فالمقدمة العقلية هنا غالب ومغلوب الغالب لابد أن يكون رباً لأن المغلوب لا يكون رباً ليش يا شطار يا أصحاب العقيدة السبيلة يا حبيبي ليش أننا لو قلنا غالب ومغلوب يبقى اذا الغالب ربا يكون رباً والمغلوب لا يكون ربا ممتاز المغلوب فيه صفات النقص ولا يمكن أن يكون ربا من فيه ايش؟ صفات النقص هو يكون ربا لكن عند من؟ عند اليهود حبيبي اللي هنتكلم عليهم الآن عند اليهود يكون ربا وناقص وردائكم وصفوا الله بجميع النقائص عليهم من الله ما يستحقون اللعائن تاتي تطرى عليه فهم يسمون الله بذلك الغرض المقصود بانه المنوية الفرق بينهم من العرب ان المنوية كما قلنا قالوا للكون خالقان خالق للظلم وخالق للنور وجعلوا خالق النور افضل من خالق الظلم المشيك العرب يقولون لا الخلق كله لواحد وقد يمنح بعد خلقي التأثير كالنجوم الكواكب وهذه العقيدة انتقلت عدوى انتقلت لبعض من انتسب للإسلام طبعا لابد تعرفهم مع معرفة جيدة يعني يعني هذه معرفة ليست بعدها معرفه وإياك من صن الرجل إذا مشى معه فهم يعتقدون بأن الله أعطى الولي قدرة لإحياء الجنين في مطن الأم أو للإغاثة أو لإعطاء المنع بل إن شاء الله سيرتقون بعد ذلك إلى المحاسبة بسقوق الغفران المسألة واحدة عقيده الحلول موجودة أبناء عمومة وإن انتسبوا للإسلام ففيهم ذلك لذلك سنتكلم عن الشرك في قوم عيسى وننظر بأن من بعض, بعض من انتسب إلى عقيدتهم الحقيقية هي عقيدة التسليم لكن بتوسع أوسع ابن عرب النكر هذا عليه من الله ما يستحق يعتقد هذا هم يعتقدون في واحد وهذا يعتقد في الجميع فكما سنبين ذلك الغرض المقصود بأن بأنهم يعتقدون بأن الخالق وحد هو الرب لكن يعتقدون بأن هناك من في الكون أعطاه الله حاول الله القوة التأثير في الكون هذا فرق بينهما بين المنوية وبين هؤلاء أما فرعون فقد جحد بالربوبية تماما لأنه قد أطلق الربوبية على نفسه وأطلق ما يلزم الربوبية إيش استلزام الربوبية حبيبي يستلزم إيش يا شطار يا العلم يستلزم إيش الربوبيه تستلزم الربوبيه الا الالهيه ولذلك هو قد ادعى او دعا نفسه ايش الهه ادعى نفسه رب اولا واتى بلوازم الربوبيه هاتوني بالادله ادعى الربوبيه و... وقد اظهر للناس بالمقدمات العقلية بلوازم الربوبيه ثم على ذلك طلب منهم لزمن الالهيه جزا الله يعني جزا الله كل شر لكننا نرى لما قال ذلك علمنا بان ربوبيه تستلزم الالهيه إيش الأدلة؟ هو إيش خالي؟ قال انا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، يبقى لابد من إحياء وأيمات، لابد من عطاء ومن فيه. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت؟ ماذا حدث؟ خسف الله بي. أغراق الله في الأنهار التي قاله وتجري ما هذه من تحته؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته؟ فبين لأنه له الربوبية فادعى الربوبيه وقال أنا ربكم الاعلى لذلك كادت تدركه رحمة الله إلا أن جبريل يأخذ من حال البحر ويضعه في فمه. يقول خشيته أن لما قال أمنت أن لا إله إلا الذي بي بمن اسرائيل خشيت أن تدركه رحمة الله رحمة الله هذا من هذا من, من أجل الرجاء لنا بأننا مهما على أو على ذنوبنا فرحمة الله أوسع سبحانه وجل في علاه. وقال فرعون ما علمت لكم ما علمت لكم من اله غيري ولذلك قال لموسى أيضا ماذا قال لموسى؟ تخذروه لما دخل عليه وقال ربكم ورب أبائكم قال رب سماوات الأرض بينهما أن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب قال ربكم ورب أبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل عليكم المجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما أن كنتم موقنين هو يقول مجنون فقال أن كنتم موقنين فقال قال لئن تخست إلهم غيري لأجعلنك من المسجنين. يعني ان صرفت العبادة لغيري من المسجونين قال إن تنصت إله غيري لأجعلنك من المسجونين وكانه من أعتى أهل الأرض لذلك عذابه يوم القيامة من العذاب الشديد وإنه لما نازع الله في الربوبيه ونازع الله في الالهيه كان كما قلنا العقاب وخيم في الدنيا وفي الاخره فاليوم ننجيك ببادئنا كانت تكون من خلفك ايه وان كثير من الناس عن اياتنا لغاصلون هذا فرعون وهذا اعتقاد فرعون ثم جر الناس جرا الى عبادته وهم قد صفقوا له وقد عبدوه وقد قال الله ذلك عن القوم فاستخف قومه فاطعوه ولم ينجو احد منهم على المذمه والعذاب والعقاب لا لا يقول ان الكبراء هم الذين جرون لا لا لا منازعة استغال الكبار موجودة في الكتاب كما قال الله دلال في علام استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وايضا لما قالوا لكبرائهم لما قال الكبراء انحن صددناكم عن الهدى بعد اتجاءكم بل كنتم قوما مجرمين لكنهم قالوا انتم الذين فعلتم ذلك بنا الغرض المقصود جره القوم لعبادته فصرفوا العباده لله الذي صادف اهواهم وافق طبق ايش شن وفقه فعانقه ولذلك قال الله تعالى قال فاستخف قومه فاطعوه انهم كانوا قوما فاسقين طب الذين اتوا للايمان وللهدى ولدعاء هؤلاء القوم الى الايمان والهدى ماذا حدث فيهم جحدوا جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله أما قوم موسى عليه السلام بعدما أمنوا بعدما رأوا الآيات العظام بعدما جعلهم الله ملوكا وجعل فيهم الأنبياء قد كفروا بربهم جل في علاه واشركوا بالله جل في علاه الشرك في قوم موسى والذي نقف معه الآن شرك في الالهيه شرك في الربوبيه شرك في الاسماء والصفات ما اتوا على شرك إلا وقد انتحلوه جحودا وكفرانا وعصيانا قد اتخذ بنو اسرائيل عجلا يعبدونه من دون الله جل في علاه وهذا شرك في الالهيه صرفوا العباده لغير الله جل في علاه ولذلك قال الله عندما جاءه موسى قال ما عجلك عن قومك يا موسى قال هم ولاء على أسري وعجلت اليك ربي لترضى قال فإنا قد فتن قومك من بعدك وعض الله مستامري قال الله ورعلا فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنتي على أقوال بعض المفسرين في قول الله تعالى فنتي يعني نسي أنه إله موسى أن إله او ناتي ان يخبركم بانه أوز أوز أوز أوز اله, إله. نعوذ بالله من الخزان امعانا في الاضلال فقالوا فناتي فاتخذوا العجل وصرفوا العبادة للعجل وصرفوها لغير الله جل في علاه. كما قال واشربوا في قلوبهم العجل هذا شرك بالإلهية أول الشرك الذي وقع فيه شرك في الرواية مع أنك لابد تصدر باب بالربوبية لكن انا وبين الأفضع لأنهم قد أنقذهم الله جل في علاه من فرعون ومن الهلاك المبين وقد أغرق في العون أمام عيونهم ومع ذلك طلبوا الهه دون الله جل في علاه. لما انجاهم الله حين قال الله جل لما قال موسى كلا إن إن مع رب سهدين فأوحينا لموسى أن نضرب عصاك البحر فمنفعلها فكان كل الفرق كالطوض العظيم أذفنا ثم الآخرين وأجعنا وأنج الله الآخرين قالوا بعدما مروا من هذه الأزمة وجدوا أقواما يعبدون عصاما من دون الله الأفعلا قالوا يا موسى جعل لنا إلهن كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون فطلبوا إلهن من دون الله الأفعلا فاتخذوا من دون الله آله وأيضا قد عبدوا العزير من دون الله جالة هذا صنف من اصناف صرف العبادة لغير الله جالة فعلات وايضا من, الشر من اصناف الشرك في الالهية في القوم انهم قد اتخذوا احبار والرهبان اربابا من دون الله طبعا اتخذوهم اربابا من دون الله لا توافق ما اقول فكيف توافق ما اقول اتخذوا الاحبار والرهبان اربابا من دون الله وانا استشهد بها انها شرك الربوبيه هو قال اربابا من دون الله كما قال الله جل في علاه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الله يلا فتحت لكم المجال كيف استشهد بدايه قال اتخذوا اربابا اربابا وانا اقول هذا شرك جرك في الالهية الرد في ذلك من وجهين انا بس بحتج بذلك على الالهيه وهو في التصريح قال اربابا ما قال الهه ممتاز نقول السياق يثبت هو قال اتخذوا احبارهم ورهوا بناهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال وما امروا الا ليعبدوا فسمها عبادة فكيف ذلك تفصيل كيف يكون هنا هم الان كما قال الاخ الكريم التحليل والتحريم لازم من لوازم ايش الروب لازم اللازم الربوبيه فيبقى هم هنا هنا اشركوا في الربوبيه اولا واستلزم شركهم في الربوبيه الى الشرك في الالهيه كيف ذلك اشركوا في الربوبيه اولا لانهم جعلوا التحليل والتحريم حق لغير الله والله قد قال ام جعل لهم شركاء ها ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم, ما لم له الخلق والامر هذا حق من حق الربوبيه هذا لازم اللازم الربوبيه يبقى اشركوا في الربوبيه اولا والشرك في بالربوبيه جرههم الى الشرك في الالهيه بانهم ها اطعوا اطعوا في التحليل والتحريم يبقى كانهم بالطاغتي هذا دل على اعتقادهم ان لهم الحق فوقع في التحليل والتحريم فوقعوا في في الناحيتين يبقى لي ان استدل بهذه ما عليها للصريح قولي وما امروا الا ليعبدوا ولصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه ابن ح... علي حاتم وقال اخد العدل وثم وبعد ذلك قال له قرى عليه واتخذوا احبارهم واتخذوا واتخذوا احبارهم وربانهم اربابا قالوا ما عبدناهم أو قال ما عبدناهم قال حل لكم الحرام فاتبعتموهم وحرم عليكم الحلال فتبعتموهم فتلك عباداتهم تلك اعتقادا وعملا لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وهو يقال قال له قال له يا ابي الحكم قال أنت أبو الحكم لما لما تكن بهذا قال ما ما, ما, ما وقعت الخصوم بينهم إلا وتحكموا لي فما حكمت بشيء إلا ارتضوا بي فقال لا الله هو الحكم الارتضاء هنا لا يكون إلا لله وما كان المؤمن والمؤمن قد الله ورسوله امرا أن يكون لهم من خيره من أمرهم هذا لا يكون إلا للحكم حقا الله جل في في شهادا الباب فلذلك أطعوهم واعطوهم الحق في التحليل والتحريم والتحليل والتحريم من الله جل علاه يا قوم اعلموا أن الشرع هو الذي يتحكم في الناس والذي يحكم بين الناس لذلك المرء لا بد أن يقر اولا لأن التشريع حق خالص لله جل علاه ثم لا يتحكم إلا لله جل فعلا وإلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الى الله الكتاب وإلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالكتاب أتى بالسنة فلذلك نقول بأنهم أشركوا في الربوبية وأشركوا في الإلهية كما قلنا أعطوا الحق الذي هو خالص لله جل في علاه لغير الله جل في علاه في الإلهية بأنهم قد أطاعوهم في التحليل وفي التحريم من غير إذن من الله جل في علاه. هذا شرك في الإلهية بالنسبة لهؤلاء القوم أيضا من ذلك الشرك في الربوبية أنهم الشرك في الالهية أنهم نسبوا لله ولدا وصرفوا العبادة له وأيضا اعتقدوا فيه ما لا يعتقد إلا في الله الفعلاء فوقعوا في الشرك الربوبية وشرك الالهية كما قال الله قالوا زير كذا ونسبوه لله جلال فعلاء قال يظهرون قول الذين كفروا قاتلهم الله لانه نسبوا الولد لله جل في علاه كما تأتي في كلام الكلام على شرك القوم الذين كانوا مع عيسى عليه السلام هذا الشرك في الالهيه اشركوا ايضا في الربوبيه هم كان لهم ذلك انعم الله عليهم النعم العظيمة وجحدوا بنعم الله اشركوا في الربوبيه والشرك في الربوبيه كان كثيرا جدا هم نصبوا انفسهم اربابا مع الله جل في علاه وندعوه في صفات والمنادعة في الصفات شرك في الربوبيه تقرون تفهمون طب ايش نعم قال انه ابن حماد من شبه الخالق بالمخلوق من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن انكر صفات الله جل وعلا فقد كفر كما قال الزهبي نعيم محمد الكلام في لا يتكلم فيه إلا ايه اهل البدع لانه كان شديدا على اهل البدع من تكلم في نعيم فاتهمه على الاسلام لانه كان شديدا على اهل البدع قال من شبه الله بخلقي المعتزر لغير المعتزر من شبه الله بخلطه فقد كفر ومن انكر صفتا من صفات الله جل فعلاه فقد كفر لذلك الامام الشفق لما تكلم عن المعتزله قال خاصموهم في العلم فان اقروا فقد خصموا وان انكروا فقد كفروا وارتحنا منهم الكلام ظاهر ولا غير ظاهر اذا فهنا نقول الشرك في الـ الـ الربوبية منهم انهم جعلوا انفسهم اربابا كيف؟ قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء ده من بابي الامر رأيت هذا الشرك في ايش؟ في الربوبية وقالوا ايضا عندما بين الله ربما في علاه ساصرف عن اياتي الذين اكملوا يتكبرون في الارض وين الشرك في الربوبية هنا؟ حريص وين الشرك في الربوبية هنا؟ ممتاز إذا الكبر سبب من صفات الله فمنازعة الله هذه قاعدة عريضة أفهم منازعة الله في صفه من صفاتي هذا الشرك في الربوبية منازعة الله في صفاته من شرك الربوبية فأصلوا على الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فهم كانوا يتكبرون وهم أهل كبر فالكبر قال الله تعالى الكبر الردائي والعظمة إزاري فيهما فيما ولا ولعبالي أوقع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن السلام لا يدخل جنة ما كان في قدمه مسقال زرة من كب فهم يصفون انفسهم بصفات الله جل في علاه ثم نرى بأنهم قد وصفوا الله بالنقص اعوذ بالله النقص لهم هذه أعظم الشرك في الاسماء والصفات او اعظم انواع الالحاد في الاسماء والصفات اولا وصفوا الله جل في علاه بانه كالبشر وكما قلنا نعيم بن حماد قال من وصف الله, بخلق الله بخلقه فقد كفر فهنهم قالوا بأن الله جل في علاه يمشي ونحن نقول يمشي لكن يمشي كمشي البشر وأن الله مشى معهم وأيضا قد قالوا بأن الله يندم ندم الله ذا التي الله جعل خلق الخلق ونظر فوجد أنهم عادوا في الأرض فسادا ندم على ذلك نعوه. بل عض أنامله من أعوذ بالله من غضب الله أعوذ من عليهم لعنة الله فقد شبه الله بذلك وقد قالوا بأن الله جل في علاه لما رأى من بني آدم ما فعلوا في الأرض بكى حتى ارمض حتى عادته ليش وصل الله جل في علاه وقالوا أيضا بأن الله جل في علاه له ساعات ثلاث ساعة ينظر في الشريعة وساعة يرزق الخلق وساعة يلعب مع الحوت ملك السمك اعوذ بالله الشيطاني والله الشيطان يستحي مما قال هؤلاء الخنازير في ربهم للا في أولا. فقالوا له ثلاث ساعات استغفر الله على هذه النقاط التي يصفون الله بها فقد وصف الله بمثل هذه الصفات وايضا من هذه الصفات صفات النقص التي وصف الله بها قالوا يد الله كما وصف الله في الكتاب يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مفصوطتان ينفق كيف يشاء واستنبين ان هذا اصلا اصيل عند اعتقاد اهل السنة والجماعة في نفي نفس الله لفعلات تعالى الله علوا عظيما عما قال هؤلاء القوم فقال الله الله نجل فعلات بعدما اتهموه ايضا بالفقر قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنته ما قالوا وقت لهم قال الله جل في علاه بعدما قالوا أنه أصابه التعب بعدما خلق الخلق قال الله لقد خلقنا السماعة عرضا وما منهما في الثلاثة أيام وما مستنى من لغوب كل هذه الآيات التي رض بها الله جل في علاه عليهم عندما قالوا أنه ينام ويرتاح تعب وقالوا يحتاج إلى نوم ولا ينتبه إلا أن ينبهه أحد أعوذ بالأمن الغضب الله بيتكلمون عن الرجل لا يتكلمون عن ربهم سبحانه وجل في علاه والله يرد عليهم في الكتاب في كل هذه التي الله بها. تعال علوا عظيما عما قال الظالمون قال الله جل في علاه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم لو مالت في, في نوم. لا تاخذه سنة ولا نوم كل ذلك تأصيل في الرد عليهم باعتقاد اهل السنة والجماعه ساتالق عن هذا التأصيل. وايضا عندما قالوا بان الله جل في علاه ارمد وان عين الله جل في علاه يعني يصيبها الرماد شبه عين الله جل بعين البشر والله جل علاه ليس كمثله شيء وهو التميع البصير وقال الله جل في علاه على عين وقال تجري باعيننا سبحانه جل فعلان. وايضا قد قالوا بان الله جل فعلان لا يجوز له ان ينسخ شريعة ابدا. طب. طبعا هم يفعلون ذلك من المتأخرين للهروب من الكلام على الامام بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. فشريعة محمد نسخة لكل الشراع قالوا لا لا يجوز النسخ على الله جل فعلان لما? قالوا ان فيه البدة يتبدى له. مفهوم وهذا قول المعتزر المعتزر لا يقولون في اصول الفقه لا يقولون بالنسخ ليش لهذه المسألة مسألة التبدي لله جلال فعلها ان يبدو له شيئا يبقى اذا كيف تقولون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فقالوا لا نسخه الله جعال لا, لا يجد له ان ينسخ يشرع وهذا خطأ بين ايضا فالله جعال قال تصريحا ما ننسخ من ايات او ننسيها نأتي بخير منها فقد وصف الله بالنقائص وبالعيد وان الله قد رد عليهم ردا جميلا في كتابه الله جل وعلا أستسلمنا أساساً يعتقدوا هالصون الجماعة في نفي النقص عن الله ما هذا الأساس ممتاز النفي المحض ليس إيش ليس مكحن فلا بد إذا قلت بالنفي لابد أن تثبت كمال الضد لابد والتحضر الله جل وعلا يرد عليهم في كل سبب نقص قد قد وصفوه بها تعالى الله علوا عظيما كبيرا أن يقول الظالمون بهذا التقصير بانه يأتي بالنفي ولا اجعله نفيا محضن يأتي بالنفي مع عذبات كمال الضد لما قالوا يده الله مغلولة ايش قال الله ده لفعلها نفى ذلك لكن ليس نفيا محضن مع عذبات كمال الضد قال ها لعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان ينفقه كيف الان بل يده نفى الغل واثبت كمال كمال الضد كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبس يده بالليل ليتوبى مصير النهار ويبس يده بالنهار ليتوبى مصير الليل وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ تحاء الليل والنهار هذه أيضا فيها ما فيها من الزلالة الواضحة على إثبات كمال الضد لأن النفي المحدلة لا كمال فيه لما قالوا بأنه ينام قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا, ولا نوم كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القصر ويخفضه حجابه النور أو حجابه النار وين كمال الضد في الآية والحديث نفى النوم وين كمال الضد هنا في الآية وفي الحديث تأثير العام النفي المحض لا. لا كمال فيه فلا بد من إذات كمال الضد ممتاز. النوم موت. لا مش اخه. النوم موت. الله لا توفى الانفذ حين موتها والتي لم تموت فيه. مناميها. صحيح والله. والله جل رفعلا قال اتى بكمال الضد وهي ايش? كمال الحياة ليست الحياة. كمال الحياة. طيب والقيومية هنا ضد ايش? سنة. سنة فيها شيء من الغفله يعني. يعني مقدمات النوم. ولا يغيب الله جل رفعلا سبحانه جلله في هذا في, في, في, في الآية في الحديث وين كمال الضد ممتاز ايش فيها بقى من موجبات انه لا ينام انه يرفع القسط ويخفض وهذا في كل حين ولو في عباده شؤون كل يوم هو في شئ لا قالنا سوداء أقوامنا نأخذ آخرين يوأتأخوامنا أقوامنا همن آخرين يحزق أقوامنا وزل اخرين هذا تفصيل في الرد على هؤلاء الملاعين الذين وصف الله بالنقص فاشركوا في الالهية بالنسبة لوالد الله لفعله وصرف العبادة غير الله لفعله وعبادة العج وأشركوا في الروبوبية بإعطاء حق التشريع لغير الله ولا تشريع إلا لله الله ما أدري ما النوم في المساجد افضل والقائد في المساج مساجد بدل ما تعرض المرء لما يمكن أن يهدمه، يهدم حتى عقيدته. الغرض المقصود، هل تشريع ما أضحى لله دل في أولاد؟ فتقال الله: أم لهم شركاء، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله، أحسن الخالقين. وأن الله جل في أولاد هو الحكم، وله الحق كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال الرجل: أنت أبو شريح؟ الله هو الحكم، سبحانه جل في أولاد. هذا بالنسبة للشرك. في قوم موسى اما بالنسبة للكلام على الشرك في قوم عيسى عليه السلام فصراحة مسألة من الاهميه بمكان فانا سأبينها وبعد ذلك ان طال الوقت معنا ولا ارى يطول ام لا يعني اشرحها والا نرجئها الشرك في قوم عيسى لابد للانسان ان يدرك وينظر في عيسى عليه السلام ذهب الى بني اسرائيل رسولا نبيا لينسخ بعض الشرائع كما قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله وعطيعون جمود وقسوه عظيمة وغفلة كانت قد أصابت قوم موسى كانت قد أصابت بني إسرائيل وهم قوم بهد كما تعلمون قوم فيهم عتوب وكبر وغطرسة وكفر وجهود بنعائم اللاجة لفعلها فأراد الله لهم هزات ليست هذة واحدة هزات وزلازل حتى يحيي هذه القلوب الميتة فحدثت لهم أمور عظائم ثلاثة من معجزات اللاجة لفعلها في قبل ولادة عيسى عليه السلام وهذه طبعا لها حكم سنبينها إن شاء الله إذا استطال الوقت بينا في الشرح نرى أمور ثلاثة معجزات ثلاثة حدثت مع بني إسرائيل حين أشرقت شمس عيسى عليه السلام عليه على الأولى في مريم عليها السلام عندما قال الله تعالى وصيلا في كتابه ان امرأة عمران قالت ايش رب اني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني على انه سيكون ولدا وهو الذي يصلح لي ان يكون نذرا يخدم في بيت المقدس فكانت فكانت انسة قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى فتقبلها هذه الايه العظيمة لها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا كان يشيدون بعبادتها وتقربها إلى الله جل في علاه وكفلها زكريا وكان ثاني من أول ال ال الكرامات لمريم عليه السلام عندما استقر قلم آآ آآ زكريا كفلها وهذا له فوائد كثيرة جدا ولا طائف عظيمة جدا الأولى بأنه الذي يرعى الصالحين لا يكون إلا صالح لأن الإنسان مؤثر متأثر ولذلك العلماء العرب حتى العرب يقولون ان استرعيت الذئب فانت ضامن مفهوم من استرعى على الغنم الذئب فلا بد يكون ايش دائما ضامنا لما لان الذئب لا يشتهي الغنم الذئب يفر من الغنم من رائحة الغنم تتعبه صحيح لا ده يفترس ده ياكل واحدا ويفترس الاخرين فلذلك قالوا من استرعى الذهر فقد ضامن. مؤثر متأثر. فالله جاء على قد جعل الذي يتكفلها هو أصلح القوم. نبي من الأنبياء ذكريه. هذه اللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية. طبعا لأنها كما قلنا هو ينظر إلى عبادتها وتنظر إلى فتأثر به. هذه اللطيفة الأولى. لطيفة الثانية. لأن الله جاء في أغراه بها. جره ليرى كرامات الله. لها فيستيقن يقينا تاما مع يقينه. زيادة اليقين موجود لكن يستيقن يقينا تاما مع يقينه بأن الأسباب وإن انعدمت فالخلاق موجود لأنه رأى في بام عينيه الكرامة العظيمة يأتيها طعام الصيف في الشتاء ويأتيها طعام الشتاء في الصيف فلذلك يقول زكريا كما وصف الله في الكتاب كلما دخل عليها زكريا المحرابه وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هنا الاعتقاد السديد في القلب هنا أحسن الظن وأسباب أحسن الظن بالله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما قالت هو من عند الله ولم تقل هو من عند الرب مع ان السياق سياق ربوبيه لا سياق هي. لما قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب أكمله السياق يفسر إن الله يرزق ما يشاء هناك دعا زكريا ربه دعا زكريا إلهه ولا ربه ربه هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبة إنك سميع الدعاء الله اسم الله الأعظم يتضمن الربوبيه يتضمن الربوبيه وفيها ايضا بانه يستلزم يستلزم منه ان اراد لوازم الربوبيه فلا بد ان يقدم الالهيه لا ان يقدم الالهيه لذلك قالت هنالك دع زكريا ربه صار فقول الان العبادة لله ده في علاه وذكر تصريحا بعدما ذكر الالهية ذكر الربوبية ذكر الالهية بدعا صار في له قال ربه دعا ربه من المناسب انه سيعطي ويمنع لبعيدا لوازم ربوبية وهي تنزل تحت اسم الله الاعظم الله ان الله يرزق ما يشاء والهية ربوبية ان الله يرزق ما يشاء بغير حساب وانالك دعا زكريا رب دعا الهية زكريا ربه للعطاء والمنع هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه ان منحه الله جل في علاه هذه المعجزه الثانيه بان منح الله جل في علاه زكريا الولد على غير سبب على غير سبب كبر سنه تهشم عظمه او قل ضعف عظمه دب الشيب في رأسه الاسباب منعدمه والمراه عاقب كيف هاي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. اذ نادى ربه نداء صفية قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم اكن بدعائك ربه واشت... اذا صدر الباب بايش بضعف الاسباب مع عظيم الرجاء وهذا هذه قوة في فهم التعامل مع الله ان انعدمت الاسباب ان ضعفت الاسباب او انعدمت لا ينعدم او لا تنعدم قوة الرجاء في الله جل في علاه. قال ولم اكن بدعائك ربي شقيه هذا توسل عظيم جدا توسل اسمع صفاته بالحال ايضا هذا امر فوق التصور لانه قال ولم اكن بدعائك ربي شقيه على ان الله جل في تجاب فتوسل بايش بالافعال تجاب له قبل ذلك أكن بدعائك ربي شقيق. ثم ذكر الربوبيه المناسبة للعطاء والمن ربي قال ولم اكن بدعائك ربي شقي فهنا توسل بحاله وتوسل ايضا بافعال الله الرسوله وتوسل باسم الله الرب للعطاء او المنع ولم اجد دعاءك ربي شقي فلما منحه الله جل وعلا ومن عليه بالولد ماذا قال ماذا قال ان يكون لي غلام وكانت امراه عاقره قال وقد بلغت من الكبر عتيه طب هنا كيف نوفق بين أنه قال لماكن دعاة رب بشقيه وقال أن يكون لي ولد كأنه لا يصدق الجمع بين هذه وثلك هو أنه اندهش أن راها واقعا هنا تضعها تحت المغبر ليس كالمعين كل هو يعلم لأن الله على كل شيء قدير لكن لما تحقق اندهش كيف أن غير موجودة أنا كبير السن وأنا العظم واشتعل الرأس شيبه امرأتي عاقر لا تلد ثم راى حاملا بعد ذلك ان يكون لي غلاب ثم لما من الله عليه بهذه المعجزه الثانيه هو هيئه ولما راى الامر عند عند مريم ثم الله جل في علاه كل ذلك هزات ليحرك الايمان في قلب هؤلاء هؤلاء القوم الذين جحدوا ربهم وعصوا رسله مريم اولا ثم ولادة يحيى حمل زوج زكريا بيحيا هذا يدل أيضا على الأمر العظيم هم يعلمون جيدا بأن الأسباب غير موجودة كبير السن امرأة عاقر إذا لا ولادة فيجدون الحمل ويعلمون أنه من الخير بمكان الثالثة ولادة عيسى على السلام تهيئة الناس هو هيئ الناس أولا بمريم ثم هيئ الناس من بني إسرائيل بمن بيحيا مفهوم ثم الأعظم تدرج في المعجزات هذا تدرج في المعجزات امرأة نظرت بنتها فصارت هي الاستخدام البيت ثم ذلك العبادة ثم ذلك طعام الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء معجزة امامهم قد, قد تمر عليهم ولا يكون هناك هزات من القلب لكن الاعظم ولادة يحيى الاعظم حمل زوج ذكرية عليه السلام ثم الاعظم في المعجزة عيسى عليه السلام أنولد بغير بغير ابن من أم كما قال الله جل وعلا بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فنبغنا فيها من روحنا الغرض المقصود عندما نرجو على اتى بيد المعجزه فهدت بني اسرائيل ليحرك الايمان في قلوب بني اسرائيل وهل امنوا منهم من امنوا ومنهم من كفر والاكثر هم الذين لا كفروا في الشرك الذي وقعوا فيه نسرده ثم الشرح ياتي بعد ذلك اعظم الشرك الذي وقعوا فيه شرك اولا عقيده التسليف ثانيه عقيده الصلب والفداء وسنرى كيف الامه تتاثر بهذه العقائد الخريبه عقيده الصلب والفدة الثالثة نسبة الولد لله جل في علاه شرك من اسمها الصفات نسبة النقص لله جل في علاه باتحام الله بالظلم لأنهم يرون بأن الله يصيب الأم الخلق بأسرهم على خطيئة من على خطيئة ادم عليه السلام الكل يكون في النار بسبب ادم هذا وصف الله بالظلم انا نظرت بعد امرأة طبيبة نصرانيه وكانت يعني تعتقد هذا الاعتقاد عفا جيدا فانا اخذت القضية العقلية العقديه في الكتاب فجعلتها بالمنطق بيني وبينه لان انا رجل ان مثلا عيسى كمثلا ادم فانا قلت لا انت طبيب الان وعندك ممرضات ثلاث او ثلاثة من الذين يعملون معك وانت قلت انت عليك ان تعطيه الابره في الليل والثاني تعطيه الدواء في النهار مثلا كل واحد له عمل فلما دئتي بعد ثلاثة أيام ودت الرجل ميتا فسألتي فرأيت أن المرأة التي تعطيه الإبرة في الليل لم تأتي ولم تعطيه الإبرة في الليل فحكمت على الثلاثة بالإعدام هذا حكم لابد أن يعم حتى يحيى المريض ولا, ولا يقع التساهل بعد ذلك في المرضى قالت لا هذا ظلم أنا أريد منها هذا أجرها إلى ذا أريد منها هذا قلت لها ظلم كيف قالت فقط الذي يعدم هو ايش المخطئ الذي المرأة التي لم تعطي الإبرة قلت يعني الظلم أنت تنحي نفسك عن نعم أنا لا أكون ظالما بحال من الأحوال قلت لها أترتضي على نفسك يعني أنت تأبي علينا أن نتهمك بالظلم وتتهم ربنا بالظلم طبعا هارت كيف ذلك انا لا يمكن أن ربي بالظلم قلت لها عقيدة الفدا هي الظلم بعيني في ذلك الله يحاسبني انا ويدخلني النار عشان آدم أكل من أجل أن آدم أكل من الشجرة اليس ظلما؟ ما ليهما لآدم لي الآن أنا حتى لم أرى أبي ولم أعرف عنه شيئا فكيف ألقى في النار بسبب أنه اكل من الشجرة فبوهي الذي كفر لكن لما ما استطعت إلى ذلك السبيلة دموعها تنزل قالت لي لو ربع قرن عتناقشني مش عايز أسمع حاجة مرتضل فقال أنت لها بعد ذلك لكن هو أنت في هذا الباب هم يعتقدون. صفة النقص بالله جالا في علاقة الظلم البيض ولذلك هم يصرفون العبادة لعيسى ويحبونه اكثر من الله يقولون هو ولد ويحبونه اكثر من الله ليش لان عيسى منحهم سكوك الغفران وهذه العقيدة الخامسة عندهم بان عيسى يحاسب الناس فيدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء طب خلاص ما هو الغى الرب كده الغاه ولذلك هم يلغون ربهم الرب الحقيقي لهم ومن هو عيسى عليه السلام وهذا سنبينه ان شاء الله غدا الشرك في قوم عيسى ثم نتكلم عن العرب والشرك في العرب ثم ندخل في عاصم الموضوع في الجزء الثاني ان شاء الله ثلاثة أجزاء من الأهمية بمكان